الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تنمان لا تنمان على ظهر صد الله يا إجمعين وعلى آله وصحبه ومنصار على سبيله ونهجه إلى المدين أما بعد سيقول المسمك رحمه الله باب التأذير التأذير في بغة العرب ما خلق من عذر فلان فلانا إذا منعه ويقال للمصر فالمعذر هو الناصر والأصر بهذه المادة أنها للمنح والحيلولة بين الشيء والشيء الآخر ونظر تستمالها على معنى المنح استعملها كالتأذيب لأن التأذيب هم الإنسان من العودة إلى ما فعله من الأمور المنوعة والمحذورة ولذلك عرفه المثلث رحمه الله بالتأديد وهذا أحد التعاريف التي ذكرها الظلماء رحمه الله وبهذا التعريف وهو التأديد تكون المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي وجود المنع وذلك أن المعنى اللغوي يدور حول الحيلولة بين الشيء والشيء والتأذيب يمنع من للأمور التي لا تليق به والأمور التي حضرت عليه ومنع منها يقول رحمه الله وابد تأذيب أي في هذا الموضع سأذكر لك كل من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالعقوبة التي لا حد لها ولا تقدير في الشرق وهذه العقوبة وهي عقوبة التعزيل تشرع ضغور الفدوك المقدرة سواء كانت الجناية من الجنايات القولية او الجنايات الشعلية ولكن السؤال لماذا ذكر المصنف رحمه الله باب التعزيل في هذا الموضع بعد الجنب فهو قد ذكر عقوبة الزناء وعقبها بعقوبة القلب وعقبها بعقوبة شرب المسكر والسؤال لماذا ذكر التعذير بعد هذه الفدود والحقيقة أنه كان ينبغي أن يؤخر باب التعذير إلى نهاية كتاب الحدود لأن التعذير عقوبة غير مقدرة شرعا فكان المنبغي أن ينتهي من العقوبات المقدرة شرعا ثم بعد ذلك يبين ما لا حد فيه ولا عقوبة معينة شرعا وهذا نصلك درج عليه بعض الأئمة رحمهم الله أنهم ذكروا أبواب وكتاب الفجود ثم أعقبوا هذا بباد التعزيز المصنف رحمه الله لأنه لاحظ وجود التعزيز في أغلب الصبر أنه يقوم على الجلب ولنالك بعد أن فرغ من ديان العقوبات الشرعية المقدرة في الجلب بالأعداد المحددة شرعا كما ذكرنا في حد الزنا والقبض أتبعه بحد الثمر ثم أتبع ذلك بالتعذيرات لأنها في الغالب بالجلب ومن هنا تكون المناسبة وجود اتفاق أو شجم مقاربة بينها عقوبة الجلد بالحد وعقوبة الجلد بالتعزيز ومن هنا جاء في باب التعزير أنه لا يجلد فوق عشرة أصوات وهذا موح مناشله وإلا في الحقيقة من الغلماء والأئمة رحمه الله من أخر باب التعزير وهذا أدب يقول رحمه الله باب التعزير التعزير مشروع بكتاب الله وصنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع السلف والخلف رحمهم الله من القلفاء الراشدين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وكذلك أئمة السلف والتابعين لهم بإحسان رحمة الله عليهم أجمعين على مشروعية التعذيف ففي كتاب الله عز وجل شرع الله تعذير المرأة الزانية قبل نزول عقوبة الزنا فأمر سبحانه وتعالى بحجف الزانية ومنعها من الخروج حتى يتوفاها الموت أو يجعل الله لها سبيلة ثم جاء الحديث بديان عقوبة الزنا ونزلت الآيات التي تبين الجلد في الزنا فقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني فجعل الله لهم سبيلا البكر بالذكر جلد مائة وتغريب عام محطيب بحطيب جلد مائة والرسل فقبل نزول هذه العقوبة كانت المرأة الزانية تحبس في زيت والرجل إذا زنى فإنه يؤذى والأذية تكون بتوبيخه وأذيته حتى نزلت العقوبة المقدرة شرعا فهذا نفس الله على التعزيل فذلك شرع الله التعزيل في الحق كما في تعزيل الوجل لامرأته والتي تخافوا لنشوذهم فعظوهم وهدروهن في المبازع وضربوهن فإن أطعناكم فلا تدعوا عليهن سبيلا فالمرأة إذا نشزت على زوجها فإنها قضيعة حق الزوج لأن الله جعل رجال الطوامين على النساء وجعل المرأة تحت الرجل تقوم على أمره وترعى شأنه فإذا استرجلت ونشدت وخرجت عن طاعفه خرض عن فطرتها فلابد من تأذيبها وإيقافها عند حدها فشرع الله عز وجل تعذير على هذا الوجه وهذا يدل على نسوعية التأذير من الكتاب. كذلك أيضا شرع الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبسنته الصحيح عن التعزيل فعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعذر الخلفاء الراشدون من بعده وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يجلب أكثر من عصر فوق عصر أصوات إلا في حد من حدود الله فلما قال لا يجلب فوق أشرة أصوات إلا في حد من حدود الله بي من شرؤية الجند يكون في غير الحدود لأنه استثنى الحدش الزيادة وأجاج العقوبة دون العشر في غير الحدود فدل على أنه يسر التعزير بالجند والتعزير الحقيقة لا يتوقف على الجند يكون بالجند ويكون أيضا بالتوبيخ ويكون بالنفي ويكون بالتغريب ويكون بإثلاف المعصية التي يعصى الله عز وجل بها وكل هذا ثبتت في النصوف التعزول بالضرب قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة والسف وضربوهم عليها لعشر فشرعا يضرب الصبي وهو نرغض عقوبا كهيئة له بحكم الله عز وجل والقيام بأمئه وما أوجد كذلك أيضا شرعا الذي صلى الله عليه وسلم شدت عنه أنه قتل وأمر بالقتل عقوبة وتعذيرا فشدت عنه عليه الصلاة والصلاة بصحيح نصر من وغيره أنه قال من أتاكم وأمركم على رجل واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوا فشرع قتله تعذيرا كما ذكر هذا الشيخ أنه نوع من التعذير بالقتل ومن هنا صارت عقوبة التعذير لا تتوقف على شيء معين وإنما تكون إلى نظر القاضي وإلى نظر الإمام ينظر الأصلح بذجر الناس وربعهم وحذر الحقوق الخاصة والعامنة كذلك أيضا يكون التعذير بالتوبيخ والتقريع والتأمين ومن ذلك صنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أبا ذر رضي الله عنه لما قال لذلال يبنى السوداء رضد عليه الصلاة والسلام وقال له إن تمرء فيك جاهلية فهذا توبيخ وتأنيب لأبي ذر حينما قال هذه الكلمة رضي الله عنه وعرضاه فدل على نسوحية التوبيخ من الأساء وفجف عنه عليه الصلاة والسلام أنه شرع العقوبة بالقول لمن أساء في قوله فقال من سنعتموه يدعو بدعوة جاهلية فأعذوه بهن أبيه ولا تكنوا أي بمعنى أن يوضخ ويقال له أمصص ذكر أبيك البعيد إهانة له وذلة لأنه على المسلمين باب الاحتقار بالعصديات والنعرات وهذا باب الشر فكما أنه يستعلي على الناس أذله الإسلام وأذن له رب الجنة والناس فجعله بهذه النفاة فيقال له أنصف ذكر أبيك ويذكر تصريحا لما يعرف العرف توبيخا له وزجرا وهذا من العقوبة كأيضا من التعذير بالكف عن الخير ومنع الخير عن الإنسان كما في الرجل حينما عقس فحمد الله تشنة ومن ثم عقس الآخر فلم يحمد الله أزوجل فلم يحمد الله أزوجل فقال يا رسول الله عطف science سمته وعطف صبرal shimnati قال إن هذا حمد الله shimnati وأنت تحمد الله فلم يحمدك فهذا من العقوبة بالمأن الخير يكون التعذير بالهجر ومن ذلك سمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يحل لميء المؤين لا يحل لميء المسلم يؤمن بالله ولو من أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال فشرع الهدف في ندون ثلاث ليال إذا أخطأ الرجل على الرجل أو أساء الرجل على الرجل إلى الرجل أو أساءت المرأة للمرأة وعرادت أن تؤذبها في إساءتها ورأت من النصرح ذلك فإنها تعرض عنها وتنتمع من بداءتها بالكلام لا تتبسم في وجهها ولا يتبث من الرجل في وجه الرجل ولا يدعه بالكلام هذا في حدود ثلاثة أيام فإذا مرضت ثلاثة أيام فلا يجود وقد فعلا من صلى هذه العقوبة في الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض ومما رحدت وراقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا نلجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم سبحانه وتعالى فهذه كلها عقوبات تعزيرية وهذا يدل على تمام الشريعة الإسلامية وسنوه منهجها أنها عاقبت المسيئة في إساءته ولكن جاءت العقوبة بما يتفق مع الجريمة لكن هناك سؤال بالنسبة للتعذير والحد فالحد عقوبة مقدرة شرعا والتعذير عقوبة غير مقدرة ولذلك ذكر العلماء جملة من الفوارق بين الحد والتعزيل فالحدود تقدم معنا أنها مقدرة لا تجوز الزيادة عليها ولا النقص منها لأن حق الله فيها في ذلك الحق المقدر الواجب على الحاكم وعلى الطاضي المنفذه شرعا فلا يزيد عليه ولا ينقص منه على الأصل في الحدود المقدرة فلا يزيد الزاني فوق مئة جلبة لأن الله أمر بجلده النئة هذا حد ولا يجز أن ينقص من النئة لكن التعزيل قد يزيد وقد ينقص ويختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأزنة وباختلاف الأمتنة وباختلاف الأحوال والظروف فمثلا لو أن شخصا سب شخص وأساع إليه فإننا ننظر للشخص الذي سب والشخص الذي سبا ولعب ثم ننظر هل هذا الشخص الذي وقع عليه السب استفذ الذي سبب. الآن الذي سبه أن أن الذي سب سبه مباشرة تهكما مستهزا فتوله ينظر إلى الظروف وينظر إلى الأحوال ولذلك نجد أن التعذير يرتد بنظر القاضي ونظر الوالي ولا يتقيد بشيء معين فالقاضي هو الذي ينظر وهو الذي يقدر وينذم الناس منازلها سواء كانوا جناتا أو كانوا من المجن عليهم كذلك أيضا من الفوارق أن التعزيل أن الحد لا تجوز فيه لا لا تجوز فيه الشفاعة إلى بلغ السلطان والقاضي والحدوء حدوء وتعبيرات يجلس في وتدخل تحت عموم قوله عليه الصلاة والسلام اشفعوا وتؤجروا كما بالحديث الصحيح ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء فلما قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغت الحدود السلطانة لأنة الله على الشافع والمشفع قال إذا بلغت الحدود ومفهوم قوله الحدود أن غير الحدود تشرح فيه الشفاعة ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا والأصل الشفاعة والأصل محاولة درع الضرر عن نسل ما أنك لعلها أن يتوب لعلها أن يرجع لعلها نسلحا بعد ولكن التعزيع الحجود لا مجال للشفاعة فيها وكذلك أيضا يجب عن القاضي إذا استبان له الحد أن ينهتد ولا مدخل للاجتهاب فيه فهو إذا ثبتت انته الجريمة توجه إليه ايطار الشرع أن يأمر بتنفيذ الحكم وإيطاع العقوبة والحد وأن لا يأخذه في ذلك لومة لائم كائنا من كان كيما يخاف الله ويراطب الله وينصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عامها وخاصها عالما أنه لا يصلح إلا شرع الله سبحانه وتعالى وأما بالنسبة للتعذيرات فإنه وسع القاضي والإيمان أن ينظر مثلا لو أنه, أنه أراد أن يعذر فوجد الشخص انكسر وخاف انذجر فإنه ربما مجرد التحبيت يقوم تعذيرا ومجرد التخويف قد يقف عنده القاضي وقد يعامل النصح أن يقف عنده بخلاف الحدود فلو بكى الزاني ولو بكت الزانية ولو أقسم أنه لو يعود الأيمان المغلب وتمرفز العقوبة عليه فلا هوادة في ذلك ولا مجال للاجتهاب في ربي كذلك أيضا التعزيز مختلف العطوبات يكون بالأقوال التعزيز بالتوبيق كما ذكرنا يكون بالضرب كما ذكرنا في الجلب يكون بالقتل يصل إلى القتل يكون بالتغريب بالمال كما جدت عملي صلى الله عليه وسلم أنه غرّا في ضياع حق الله وكذلك غرّا في ضياع حق المخلوق غرّا في ضياع حق الله فقال في الزكاة فيما انتنع أقوام من أداء رجل من أداء الزكاة التي فرض الله عليه قال صلى الله عليه وسلم إِنَّا أَخِذُوهَا وَشَكْرَ مَالِهِ حَزْمَةٌ من عَزَمَاتِ رَبِّنَا وقد تقدم معنا هذا في باب الزكاة فهذا تعزيل بالمال كذلك أيضا فدث عنه عليه الصلاة والسلام أنه عزدر بالمال في حق المخلوق فقال عن عليه, عليه الصلاة والسلام أن من دخل الحائط فأكل من الثمر دون استئذان صاحبه ولم يحمل في جيده ولم يختلس ولم يعقل من الثمر لا شيء عليه قال أن يعقل الثمر شريطة أن لا يفسد ولكن إذا أخذ وانتهد من البستان فوضع في جيده شيئا زائدا عن حاجته نظر فإن كان الذي أخذه من الثمر من غير الحنس كما قال سرعي سبحانه قبل أن يؤوى إلى الجريم فإذا أخذه بهذا القدر دون أن يؤيه إلى الجريم أمر ربما ربما قال فعليه نفليه والعقوبة فقول عليه نفليه يعني نظلم ضعش ما أخذ فلو أخذ مثلا الصاعة الظنان يرد وليت فصاعة واحدة وهذا التعزيل بالمال والعقودة يعذر بتعزيل جائد على ذلك فهذا كله مما تختلف فيه الحدود يعني أيضا التعزيل ممكن أن نسقطه القاضي وممكن أن نسقطه الإنام إلا إذا كان حقا لمخلوق يطالب به وهذه المسألة لها خلاف عند علماء لكن من حيث الأصل ثبث عنه صلى الله عليه وسلم أنه غضب الطرف عن بعض الإساءات وعن بعض الأخطاء ولم يعذر فيها مع أنه يسع فيها التعذير في الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه اختصى مرزل من الأنصار والزدير رضي الله عنه عنه عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض شراج حرة كان الوارد رحمه الله يقول الأشبه أنه في شراج مهزور ومدينيه ومهزور ومبينيب لما كان يسيح من الماء من شرقي يمثي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجهة التي تعرف اليوم في دمانيا بالحرة الشرقية فكانت شراجة حرة فيها عيون وفيها بعض الأنهار تجري ومنها هذا الماء فكان بستان الزبير حوق بستان العنصاري فقضى رسول الله عليه وسلم على الزبير المفقي ثم يرسل الماء إلى العنصاري فقال الأنصاري رضي الله عنه وعرضا أن كان ابن عمتك هذه كلمة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب الطرف عن ذلك فمن أهل العلم من قال إن هذا راجع إلى أصل طرات الشريعة في العفو عن الأنصار فإن هذه الأمة نفرت الإسلام نصر مؤذرة وفدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين الله وشرح الله بكل ما تملك حتى بالنفس الذي بين الجلدين ولذلك ثدث في الحديث الصحيح عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار انهم أدوا ما عليهم يعني أدوا الذي عليه وهذه كلمة ليست من هين أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم Atendre's Mass من نصرة الإسلام من نصرة الدين فقال صلى الله عليه وسلم أدوا ما عليهم فمن ودد منهم مصيعا فليتجاوز عنهم ومن وجد منهم مصيئا فليتجاوز عنهم فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز عنهم لعظيم بلائهم في الإسلام هذه للكريمة في مقابل ما كان منهم من الخير تأليفا لقلوبهم وعلى كل حال التعزيل يسع فيه العفو في بعض المسائل وستدل لذلك بأدلة سيأتي إن شاء الله الكلام عليها بحكم التعزيل يقول المصنف رحمه الله باب التعذير أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلك بالتعذيرات قال رحمه الله تعالى وهو التأذير وهو التأذير الضمير عائد للتعذير والمراض بقوله هو التأذير ديان حقيقته الشرعية استفتح المصنف رحمه الله باب التعذير بالتعريف بالتعزيل. وهذا عصر تقدم معنا في مطبنات الفقه أن الغلماء رحمه الله يعتمون بالحقائق والتعريفات اللغوية والاستلاحية من أجل التصور تصور الشيء قبل الحكم عليه ومن هنا القاعداء الحكم على الشيء فرع عن تصوره فالكبع رحمه الله بالتعريف فقال وهو التأديل وقال بعد الغلماء رقوبة غير مقدرة شرعا عقوبة غير مقدرة شرعا ثادثة في حق الله أو حق لآدمي أو هما معا منهم من يقول تجدوا في حق الله أو حق الآدمي ومنهم من يقول تثبتوا في حق الله أو حق الآدمي والتعديد بالوجود راجع عندما يقول بوجود التعديد فمن عبر بالوجود يرى أنه التعذير لازم ولا بد منه ولا يسع فيه العفو وهذا على القول بأن حكم التعذير واضح وفي يأتي إن شاء الله فهذا قال رحمه الله وهو التعذيب هذا التعذيب يكون من الواني والسلطان ويكون من الشخص من أفراد الأمة فقد يعذر طبعا يعذر الإمام العام فمثل أن يعذر الموظفين والعمام الذين يقومون بمصالح الأمة إذا قصروا وقد يعذر الإمام العام القباة إذا قصروا في حقوق الناس أو ماطلوا في الحكم عليهم أو أخروا الشهود أو ظلموهم أشتكي إليه كذلك من حق أن يعذر العمام عند رشوتهم وعاصلهم للرشوة أو تزويرهم أو نحن ذلك من تبريح حقوق العامة والخاصة فهذا تعذير الإنام وقد يعذر القاضي كما ذكرنا يعذر القاضي إذا اشتكى إليه المظلوم فجاء أنه ضاع حقه وكان الذي اعتدى عليه اعتدى عليه بإثاءة لا تصد إلى حد في الله كأن يسبه صدا لا يجب حد القلف فحينئذ يعذر القاضي يعذر أيضا الوالد ولده فإن للأب أن يعذر ولده وللزوج أن يعذب زوجته وللعالم للشيخ أن يعذب فمنحق العالم أن ينتنع من إجابة السائل إذا لاحظ علي أن أسئلته مريبة أو أنه يتعنف في أسئلته أو أنه يختار الأغلوطات من حق ينتنع من مثل هذا رأى المصلحة أنه مثل لا يسأل فقل لا تسأل من حق أن ينعه من حق أن يمنع الطالب الذي يشوش على إخوانه ويزعجه من الحضور إذا علم أنه لا مصرحة لحضور مثله وغيره يغني عنه من حق أن يعذر طالبه إلى أساء فتجاوز حدود الأدب حتى أن بعض العلماء يرى أن مجالس القضاء ومجالس العلماء لها حرمة وأن الغلق فيها لا يسع العصر فيه ولذلك قالوا قال بعض العلماء إنه لو أساء أحد في مجلس القاضي فإنه يجب عن القاضي عن معذرة ومن هنا قال صاحب التحفة ومن جف القاضي وفالتأذيب أو لا وذال شاهد مطلوب من جف القاضي مثلا يقول أنت ظلمتني في حكمك أنت ظالم في حكمك فجف القاضي أو قال له لا أقبل حكمك أو حكمك لا يقبل أنح ذلك من التهكم والسخرية بأحكامه وكذلك جفى القاضية فالتعذيب أولى وذلك شاهد مطلوب مثلا أن يثيء إلى الشهود فيقول لهم كذابون أنتم كذابون أنتم مزورون أنتم تأخذون المال لتشهدوا عليه فاتهمهم فحينئذن إذا كان في نجس القاضي في يسعى أن يعفو عنه وحينئذن يعترف بقضية الصحابي حينما قال أن كان ابن عمتك وقد وكرنا من الأجوبة أن هذا خاص مراعاة من المبيه السلام من الأنصار وأن كان منهم مما علم من صدق إيمانهم به عليه الصلاة والسلام وأنهم كان صادقين في الإيمان به وقبول حقه ولكن المال فتنة فغفر للرجل هذه الكلمة لعله لما يعلم منه من صادقه في الإسلام أو حصه على الإسلام فغفر له ذلك ولم يجب ما يجب العقوبة ومن هنا قالوا من أساء الأدى في مجلس القابل من أساء الأدى في مجلس العالم السدد في تخصيص العلماء رحمه الله لهذه المجلسين مجلس القابل مجلس الحكم ومجلس العالم أنه لا يسع فيها العفو ومنهم من يلخط الأئمة والخطباء في مساجدهم كان يخون شخص يرد عن الخطيب في امر في خلاف بين العلماء رحمه الله ويسعى للخطيب أن يختار قوله فيقوم يتهجم على الخطيئة ويتكلم عليه ويعذب مثله لأنه ليس من حق إذا أراب أن هذا يفتح له مسجداً آخر ويخطب فيه بناراً من الصواب والحق أما في مجلس العالم ومجلس ومسجد الإنام فهو أحقاً يضين ما ترجح له من الحق فقالوا إذا أساء الأدى في نجاس هؤلاء فإنه لا يعفى عنه لكن الذي ذكره بعض الآئمة قال لا يسلم من عقوبة الله العاجلة أو الآجلة من أساء الأدب في مجالس العلماء فأراد التضييق عليهم أساء الأدب في للخطباء والأئمة يأتي وراء الإمام من أجل أن يخطئ وكل من فهم الصلاة يجس يضيق عليه ألاحظ عليك, ألاحظ عليك في ضيق عليه في إمامتي فهؤلاء تقدموا من إمامه وتقدموا بأمور شرعية ومناصب شرعية في الاعتداء عليهم والتضييق عليهم في أداء أمانتهم والتضييق عليهم في أداء رسالتهم قالوا لا يسع العفو وإذا كما قالوا وإذا عفى العالم أو عفى الإيمان لا يؤمن مثل هذا من بلاء من الله عز وجل ذكروا عن إيمان الطالب رحمه الله وكان من أئمة القرآن المبرزين في القراءات كان لا يخطب خطبة إلا قام له رجل يقاطعه أثناء الخطبة ويعطب عليه ويؤذيه ويشوش عليه فأكثر الناس عليه قالوا إلى متى تشكت عنه وكان رحمه الله عالما صبورا والعلماء منهم الصادر ومنهم من لا يصل فصبر رحمه الله حتى أكثر الرجل عليه فذات يوم قام فأساء إليه إساءة في علمه فما كان منه إلا أن قال اللهم اكفنيه بما شئت فسقط الرجل مشلوما ولم يعد إلى المسجد بعدها أبدا فلا يأمن أنثال هؤلاء لأن أهل الدنيا لا يرضى تاجر لأنه أقام رجلا في دكان يساء إلى عامله وحسن الإساء إليه إساءة إليه وهكذا المناصب العالمة إذا أسيئة إلى أهلها كانه أسيئة إلى من وضعهم فكيف بمن وضعهم رب العالمين وكذلك من قدمهم الدين والشرق كلفاء للغسل وارثين للنبوة يبلغون برسالات الله عز وجل فمنهما لا يسع قالوا العفو قالوا لأنه لو عفى جرأ على حق الله عز وجل لأن الانتقاص هنا ليس للقاضي وليس لشخصه أمنه هو انتقاص للإلم الدين ومنها قالوا إنه لا يسع العفو للحرمة النجس ولو أن الإيمان في ذاته والقاضي عفى في نفسه فإنه لا يسع العفو يقول رحمه الله هو التأديد الأدب رعاية الحرمة من راعى حرمة الأشياء في طوله وعمله وفعله وصمته ودلته هو المؤثب ويكون الأدب أدأت الأدب أدب مخلوق مع المخلوق وأدب المخلوق مع الخالق وأدب الخالق مع المخلوق هذه ثلاث أحوان ذكرها العلماء للأدب الله عز وجل راع الأدب في خطابه للرسل لأنه سبحانه هو الذي علمهم الأدب وقال يا أيها الرسول يا أيها النبي ولم يا محمد لم يناديه بالإسم المجرد تشريفا له وتكليمه نداه بالرسالة ناده بالنهوة سشريفا له وتكريما حتى يعلم الامن الأدب من النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان العلماء والأئمة ما يقولون هذا؟ قول محمد صلى الله عليه وسلم وهو قول محمد سلم ولكنن يقولون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول نبي الله صلى الله عليه وسلم دعائة للأدب هذا من أدب الله عز وجل عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قوله تعالى عف الله عنك لما أذنت لهم هذا من أجriet ما يكون من الثقاب أن الله قدم العفو على التأمير على الفعل فقال له عف الله عنك لما أذنت لهم لم يقول له لما أذنت لهم عف الله عنك ولكن قال له عف الله عنك لما أذنت له فعلين للأمة أن يراه أقتل الشقوق من له حق وحرمة من له حرمة ومن أدت النخلوق مع الحال كثير وهو طبعا حال الأنبياء والصلاحاء والأخياء بالعباد الله وعلياؤه السعاداء هم الذين يرعون الأدب مع الله ومن ذلك قول إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشعين ولم يقو إذا أمرضني فهو يشعين ولا شكا الله هو الذي يمرضه ولكنه متأدب الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا نرد فهو يشفين فنسبى المرض إلى نفسه فأدبوا الله سبحانه وتعالى قال من أدب من أدب الخالق مع المخلوق أيضا قوله تعالى عبث وتولى أن جاءه الآمى فإن الله لم يقل له عبث فإن من قال عبث وتولى حتى إن من قرأ الآء السورة لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نزلت فيه هذه الصورة وإنما قال الله عبث وتولى أن جاءه الأعمى فلا يعلم من الذي عبث وهذا من أكبر ما يكون حينما يفكى الشيء ويباشر الشخص بالخطاب دون أن يفكى الأمر للشخص دون أن يباشر بالخطاب هذا من الأدب وكذلك تأتي إلى الشخص وتقول له من الناس من يقول فيه كذا وكذا وهو الذي يقول هذا الخنان فرق بين أن تقل من الناش من يقول فيها كذا وكذا بين أن تقوله أنت تقول فيها هذا وكذا هذا من أدب المخلوق الخالق مع المخلوق والمخلوق مع الخالق ومن عدد المخلوق مع المخلوق فذارف حوال الأنبياء صلوات الله ولذلك من أراب أن ينظر إلى الأدب في أدهى صوره وأجمل خللي فليقرأ قصفة الأنبياء وليقرأ التفاسير الدقيقة التي تبرز من أهل الإلم الله من أبرز هذه الجوانب الجليلة الجليلة لرسل الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم حيث يجعل رسالة فهذه الصفة التي اصطفاها الله من خلقه والخيرة التي اختارها الله من خليقتي هم الذين كانوا رعون الأدب على أتنى إحواله فمن أدب المخلوق مع المخلوق قول يوسف عليه السلام قال هي راودتني عن نفسي فقال قال هي فجاء دولمير الغائب ولم يقل للمرأة أنت راودتني عن نفسي قال هي راودتني عن نفسي وهذا من الأدب المحلوط مع المحلوط فالتأديب فالأدب هو رعاية الفرمة والتأديب حمل الإنسان على المراعي هذه الفرمة تفعيل من الأدب للمعنى أن يحمل الإنسان على رعاية هذه الفرمة في أقواله وفي أفعاله وتصرفاته وشؤونه والمراض بالتأديب قال هو لا شك أما الفجود كلها فيها معمى التأديل ولكن هذا النور من الرقوبات يقصد ذنه أن يحمل الشخص على رعاية الثرومات لأنه لا يقع التعذيب إلا عند الإخلال بالثرومات سواء كانت عامة أو كانت خاصة سيكون التعذيب للثرومات العامة ويكون التعذيب للثرومات الخاصة سواء كان فيه درعا مفاسد أو جلبا المصالح والله رحمه الله هو التأديد تعريف المختصر يعني رأى فيه رحمه الله باختصار والمقصود من التعذير أن يحصل التأديد وإلا في الأصل فإن التعذير غير مقدرة في الشرع تثبت او تجد بحق الله عز وجل مثل أن ينتمع من الزكاة فيعذب وخذينه وعف الشطر مالي النصر مالي ويعذر لحق المخلوق مثل ما ظفرنا إذا أشأ إليه نعم وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كثار وهو أي التعذير واجب وهو مذب الجمهور ان التعذير واجب وفي الحقيقة التعذير ينبغي النظر فيه فإذا كان التعذير لحق مخلوق واشتكى المخلوق فيجب أن يعذر الجانب. يعني مثلا شخص استهدأ بشخص أو شهر به فتكلم في مجانع الناس قال فلان ما يفهم شيئا فشهر به أو فلان ما هو أهل كذا وكذا فشهر به أو كتب في صحيفة أو وسيلة إعلانية ما ينتقص به أهل الحق ويذري بهم ويشهر بهم أمام الناس فأوتهمهم بالباطل فاشتكى أصحاب الحقوق إلى القباب فإذا اشتكى إلى القاضي يجب أن القاضي يعني مثل هذا يعني حينئذ طالب الشخص حقه والقباب في الأصل القاضي ما أقيم إلا من أجر الناس بأبهم عن دأبه وقيام بحقوق الحقوق الواجبة كذلك أيضا بعض العلماء يرى وجوبه في بعض الأحوال التي يكون فيها تقصير ومماطلة فيجب حينئذا على القابع المعذب وهو واجب أي أنه يرى أن التعزيد يجب لكن في حالتنا إذا كان لحق الله عز وجل يصع العفو وذلك جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أصبت من ماءة وذكر أنه أصاب دون الحك من قبل أو بحيها فأنزل الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يجبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين فقال الرجل أهي لي خاصة يا رسول الله قال بل هي آمنة وهذا يدل على العفو المجاوزة في التعذير في حق الله عز وجل نتوصع ذلك والسبب أن الرجل جاء يشهي ذلك وهذا نوع من التوبة ونوع من الرجوع ومن هنا لاحظ عليه الصلاة والسلام أن الرجوع هو خاشن لأنه أدرك خطأ ما قام به والتعذير نوع من التعذير لرهائة الحرمة وهذا قد جاء نادم على إسقاط الحرمة وحاله يدل على أنه لن يعوده بإذن الله عز وجل إلى ذلك فمن هنا يسع العفو إذا غلب على ظن القاضي المصلح في عفوه ولا بأس بذلك ولا حرج يكون التعذير في حالة العفو غير واجئ لكن لا يستطيع القاضي أن يعفو في حقوق المخلوقين بعضا على بعض ولا يستطيع القاضي أن يتدخل في شخص سبه شخص فآذاه أو كهنه لما يوجب القضل ورفع هذا الرجل يتظلم الى القاضي ما يأتي القاضي ويقول ارسعا او يحاول تعطيل سأديدة لانه يجب على القاضي في هذه الحالة ان يوصف المظلوم لمنظمنا احيانا ما يتدخل القاضي لان القاضي على الخياض وفي حالة تدخلي افقط حقا للحق ولا يجب استفاد الحق بدون موجه ومن هنا لا يسع العفو ولا يسع الإسقاط في التعذيرات في الشقوق التي يطالب بها أصحاب وإنما في حق الله عز وجل الأمر فيه إلى نظر القاضي في بعض الأحوال أن نقبل فيها وأن نعفو ولا يعزل في كل معصية لا حد فيها ولا كبصارة في كل معصية المعصية تكون بفرك واجب أو فعل محطم معذر في فرك الواجبات فكرك الواجبات مثلا ان كان ان اداء هذا واجب لله ان كان من الصلاه وقال من يصلي مع الجماعه على القلب وجب الصلاه مع الجماعه يؤجر كذلك ايضا في حق المخلوق وحقوق المخلوق لبعض بعض مثلا لو ان شخص جاء الناس ووضع عندهم امانات ثم امتنع من إحطاء الأمانات وشهد الشهود عند القاضي أنه أخذ هذه الأمانات وناطل وأخر في دفعها لأهله فإذا اشتكعوا أصحاب الأمانات إلى القاضي فإن لي الواجب ظلم فما قال صلى الله عليه وسلم لي الواجب يعني تأثير ومناطلة لي الواجب يعني الغني الذي يقدر على السداد مثل المقترب ظلم يبيح عرضه وعقوبته فاذا عنه السلام أن يعاطب عن الناس حقوقهم الواجبة هذا مثل الواجب وهي معفية فذلك لو اقترض من الناس أموالهم ثم يسددهم عمال يشتغلون حنده فإذا انتهى الشهر لوعتين حقوقهم ورواكبهم لأنه يجب حلوقها أن نعذر أن تهى هؤلاء لأنه انتمع من قيامه و... و... وأداء الواجب فتكون المعصية بترك واجب مثل عدم أداء الذكاء عدم أداء الأمانات عدم آآ القيام بالحقوق الواجب مثل الشهادة لو أن شخصا مثلا عنده شهادة شهدت أن فلانا أعطى فلانا عشرة ألاف ريال فأنفر الشخص ولما قيل له تعال واسهد معي امتنى ولا يوجد شاهد غيره فاحتاج صائم الحق أن يأتي ويشهد نعم في هذه الحالة بالإجناع يأثم عند العلماء أحمد الله بالإجناع لأن الشهادة تتعين إذا لم يوجد غيره فإذا امتنى ولا يأضى الشهداء إذا نادعه فإذا امتنى فقد امتنى من واجد عليه فإذا اشتكي إلى القاضي وسأله القاضي هل تشهد المفلقة نعم أشهد حين إذن يقبر شهادته ثم يعذره ويؤدبه للتأخير والمناطق فهذا من في أداء الواجب كذلك أيضا تكون المعصية بزعلة حرام مثلا لو سرط لو أخذ أموان الناس على طريق التزوير او على طريق الرشوة يعني ما يؤد ياجبه لكن يأكل الربا اختلا بامرأة خلوة دون الجناء ودون الحد فأصاب منها ما دون ذلك ما دون الحد فهذا ليس لا يجب إقامة خد الزنا علينا لأنه من حصل الزنا الحنيد يحزل هذه كلها من شئ المحرمات فيكون التأذيب يترك الواجبات والوقوع في المحرمات ما لم تدلغوا الحدود طال لها إحكامها الخاصة يقول رحمه الله في كل معصية والمعصية إما بفكي واجب أو فعلي محرام بقي الإشكال عند العلماء في المندوبات والمقروهات هل المندوب مأمور به وهل المقروه منهي عنه بحيث يدمه على سبيل نقطة التعذيب في خلاف معروف عند ونة الأصول رحمه الله في هذه المثلة بدأت عليها مسرة التعذيب وعندهم أنه يسرع التعذيب في الإخلالات العامة في الآداء مثلا لو أن شخص جاء في نزالس العلم او نزالس الشكينة وقار يرفع صوته ويشوش على طلاب العلم في هذه الحالة لو رفع عنده القاضي وحزر مع أنه ليس بالأمر الذي يسل إلى فعل المحرمات ولكنه في نوع من الأذية التي تصل غالباً إلي تراها الشديد وما رأيكم لو جاد الزوال وشغل الزوال في مجلس العلم استحق التعذير ولا لا ها؟ خاصة إذن بعض أثناء الأسواق المسيطية فآذى وشو الشبيت الله عز وجل فهذه كلها وأثناء الصلاة الأمر أعظم وهذا ليس الأمر يعني الهين يعني تحسبونه هين وهو عند الله حظيم نأتي إلى طلاب الحلم وهم في مدى سبعين في تركيزهم وحزن ويفتح هذه الدوالات بإمكان أن على الصامت بإمكان أن نكفل فهذا الإهناد واللا مغالاة أو يأتيه النسجد في, في صلاة الناس ويستح على الأصوات العالية فمثل هذا لا شك يشرح يعني من المكروه كراهة شديدة بلكن إذا اجتمل على أصوات موسيقية فلا شك أنه في هذه الحالة قد يقال بالحرم فالمقصود من هذا أن نقوله في كل معسية العموم المعاسي هنا تشمل ما كان لحق الله عز وجل أو كان لحق المخلوط نعم. لا حد فيها ولا كثارة لا حد فيها مثل عفوضة في الزنا فلو استمتعد امرأة لما دون الزنا ولا كثارة مثل الجماع في نهار رمضان فهل إذا جانع في نهار رمضان مأزل نقول لا لأن الشرع أوجد لهذا الجناء كفارة ومن هنا على هذا التعريف في أحد الأوجة عند الحنابلة ومدى بالمالكية أنه يشرع التعزيل فيما تقدم نعنى من الجنايات التي لا تثاث فيها وفيها الدين فلو أنه ضربه ضربة متعمدة فهشن عظامه وجدت في الهاشمة وخلصة عشر من الإذن ولكن في هذه الحالة إذا كانت هاشمة لا قصصة فيها وأخذنا منها عشر من الإبن هل يكفي هذا؟ قال قائفة من السلس وهو نذب المالكية وأيضا عنده حنابل وجه أنه يعذب يعني يعاقب يعاقبه الطاضي بما يمنع من الاعتداء على الناس لأن من الناس ما عنده المال ولا يفالي فيرشم عظام الناس ثم يرشم عظم هذا وعظم هذا ولا يفالي ويسترسل لأن المال لا يضر ومن هنا قال لا عقوبة فيها ولا كفار لا حد فيها ولا كفار فيدخل في هذا على هذا الأصل ما ذكرناه من الجنايات التي لا قصاص فيها وفيها الديا في هذه الحالة لكن إذا كانت خطأا لا يعذب إلا إذا كان في نوع إهنان فالقاضي من حقه مثلا لو أن مهندسا هندس عمارة وأهنم وقصد وجب عليه الزمان وأمر بدشأ المان ضمن الإكلافات الموجودة هل يقف الأمر عنده هذا؟ يذهب غني عنده المان يذهب يفعلناه لكن يرى القاضي أن المفلح يسكنه أو يشهر به فيعرف الناس أنه مهم في عمله وأنه يعرض أرواح الناس والمتلكات من الضرب هذه أحوال يعني كله يدخل تحت قوله لا يخذ فيها ونها كثارة وعلى هذا فما فيها الكثارات قالوا إنه لا يشرع فيه التعزيل كاستمتاع لا حد فيه كاستمتاع لا حد فيه انتحرمات استمتع بامرأة البنية دون الفرق فقبلها او فأخذها ولم يوجد لما يوجد حب الزنة على الصلاة التي تقدم معنا فيما يعتبر زنة مرنالة ويعتبر فإنه في هذه الحالة وسرقة اللي قطع فيهم وفي أدفل اللي وجد مختلف امرأة أجنديا على وجهه في لحافي واحد ووجد متجردين ونحن ذلك من الاشتنتاء الذي دون الزنا ودون حد شرعت أجيرهم نعم وسرقة اللي قطع فيهم لأنه سرق هو أخذ مال على وجه الشرقة ولكن المال لا يبلغ النصار او اخذ مال من غير حق مثلا جاء الى شخص ااا وامر ما هو في سحب المال من طاولته عن جيبه لكن اذا شق الجيد البطاقه الذي شق جيبه هذا شيء اختلاف فيه سرق مال وهل يشق القبور يجب القطع او لا الذي ناق نقول لا يجب القطع في المداش يقولون يؤذر لأنه عندهم لا يصل إلى حد القطع فكل سرقة التي يجب قطع فيها التعذير وجناية لا قود فيها وعكد جناية لا قود فيها مثل ما ذكرنا الهاشمة ونحن واخترنا صلم هذا القول وأنا أنهيد إليه أنه يعتدى عليه بجناية لا قصاص فيها متعندا فإنه يسرعا وأزر واختروا الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة وغيره وإتيان المرأة للمرأة السحاء قالوا إن المرأة إذا أثت المرأة واستمتعت للمرأة فإن هذا لا يوجد حد لأنه نلوس فيه إلاج وحينئذ تعذب المرأتان والقفل بغير الزنا والقفل بغير الزنا وسب الناس وشسمهم ووصهم بالسلمات المنتقصة لحقهم يقول لعالم لا يحن شيئا ولا يعرف كيف يعلم ولا يتهفن به هذا السب والشتن والانتقاص والعيد على غير حق وبدون حق يوجد التعذير وحينين بننظر للشخص الذي سب وستن وأهين والشخص الذي تكلم بذلك ليأجبر بما يناسبه نعم ونحن ذلك من الجمايات في ضياء حق الله وانتهاء لحرمته إنا إلى الحد أو لا تفرط الله ليكم فضيلة الشيخ وأجزر لكم المفوقة والأجر فضيلة الشيخ يقول الثالث هل القاضي أولا ما يبدأ به إنغاء حقي القصم والمظلوم أن يحاول الصلح بينهما فإذا انتنع صاحب الحقي أمضى حقها أثابتهم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن الله أنا بعث السلس من القاضي يقع في بعض القضايا وليس في كل القضايا أولا يا إخوان ينبري أن ينتبه لقضية مهمة جدا وهي أن مقام القاضي يستجن منه أن يكون حيابيا لا يميل لأحد الطرفين وهذه الحيابية تقتضي من لا يتدخل فيعقف على أحد الخصمين على حساب الآخر ولذلك لا يجوز له أن يدخل خصماً قبل خصمه ولا يجوز له أن يلاطف قوله لأحد الخصمين دون آخر ولا أن يخص أحدهما بالنظر الشديد دون آخر دون موجب ونحن ذلك ما ذكره العلماء ولا يرفع مجلس أحدهما على الآخر كل هذا إقامة للعدل ولذلك جعل الله عز وجل القضاة من أجل أن يقوم بالأدل الذي قال عليه السماوات هو الأرض الله نبيا من أنبيائه أن يعدل بين الخصمين فقال لداود حينما أتاه الخصمان يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالأدل ولا تتدعي الهواء وظلك عن سبيل الله فأمروا أن بالحق وذي العدل الذي قامت عليه السلامة الله فإذا تدخل القاضي بالصرف حقا صاحب الحق عن حقه صاحب الحق ما يأتي يستكي إلى القاضي إلا وقد تمأعر وتألم وضاقت به الدنيا فإذا وجد القاضي يقول له لا أسانح وإحفو عنه سينئذ يأس الناس من القضاء القضاء ما ينسل إليهم إلا إذا استمدلت مسائل الصرف فإذا تدخل القضاء كان فيه نيل بأحد الخصمين على حساب كذلك ايضا الاصل يقتضي عند العلماء رحمه الله باستثناء مسائل يجوز بالقاضي ان يتدخل بهذا الصلف و سيأتينا ان شاء الله في السبب الزادة منها تبا اسكل عليه الحكم يعني قضية متشعبة متشكتة و اقوام متضاينة و صعب عليه اسكل عليه الامر مش من حقي ان يصلش دائم القرفين لما يستطيع ما تبيع كذلك أن إذا تبين له الحق لا يجهز له لأنه مأمور أن يحكم بينه بما أنزل الله فالمأمور إذا تبين له الحق يحكم ويندى الحق وينفده الأمر الثاني أن القاضي يصلح في قضية ثانية وهي خوف الفتنة مثلا الخصوم يعلم أنه لو قضى لأحد الخصمين وهو صاحب حق أنه ستقع فتنة وسفكين دمنا بمعنى انه مختصم عند القاضي واحدهم شريف وله قوم وجماع يغلب على ظن القاضي انه لو قضى له بهذا الشبر من الارض والمثل من الارض انه في, في تفور العصبيه والحنيه فيقتلون الرجل ما كان فيه حنيه افسئ البلاد في الحال يدخل في ما ينفذ الحكم هذه المسائل استفناها العلماء قال المناظم رحمه الله والصلف يستبعي له إن أشكل شكم وإن تعين الحق فلا ما لم يخف بنافذ الأحكام فتنة أو شحنة أو للأرحام والصلف يستبعي له إن أشكل عنه إذا أشكل عنه الفكم هذا ما يكلف عنه سأشكل عنه الفكم يأتيوا ويقول لهم الله قليتكم مشكلة ومسالتكم مستعفية إن شئتم أن تترافعوا إلى غيري ترافعوا قالوا مريدك أنت ولا مرضى إلا بحكمي ويصرفهم غيري إلا إلى غيري لا أشكل قل إذا قولوا منه أعلم مني إذا قولوا فلان أو فلان يرشع له ما أحد أعلم لكن إذا قلوا مريد إلا قالوا أنت وما بيننا إلا أنت ولا مرضى إلا بحكمي فحين يقول لهم أنا أشكل علي الأمر فلا تحملوني ما لا أطيق ما عندي وجه أرى أن أحدكما ظلم آخر أو أرى أن كل منكنا لوحب فأرى أن تصدح من حقي وكذلك أيضا إن خفتنا فتنة أو شحنا أولي الأرحام ما لم يخف بنافذ الأحكام فتنة أو شحنا أولي الأرحام ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصلح بين الأنصار واليهود في مثالة حويصة ومحيصة ثم قتل عبد الله رضي الله عنه مثال وقد تقدم معنا في القسامة وردوه من يسلم ب من اليد من بيت مال المسلمين درء لفتنه لان اليهود كانوا محق واعد ولنا ولن الله ورسوله دون اوثار قتل لهم قطين ومقتول بين اليهود ووجدوا في حق في دمه فعرض عليه القسام ان تنعوا اليهود ان كان اذل ان تنعوا او صاروا نقبل ايمان اليهود وانعوا اليهود و... قال ابن رسلم من أرشانا نحلفوا فلنحلفوا فوجاهه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت إمام السنين ما لم يخذ فتنة أي شحناء إلا الأرحامي الأرحامي ده وقعت منه من الشحناء فهذه نصيبة عظيمة وبلاؤها أعظم ومن هنا يجوز أن يتدخل قابل بالصلح أما كل ما جاءت خصومه يأتي القابل ويقول الله أريد أن أصلش بينكم هذا ينهب هيدة القضاء وينهب مكانة القضاء الناس ما جاءت للقضاء من أجل الصلح جاءت من فصل في, في المنازعات وبيام له صاحب الحق فيؤدى حقه ومنه الظالم فيبدع عن ظلم هل هي همة القابل وأمانة القابل فلا يتدخل في مساء الصلح إلا في مسائل معين محدود على مقرره الإذم رحمه الله و الله تعالى أسامة من مفضيلة الشيء فليه كل التعذير بالسجيل أسامة الصحيح من أقوال العلماء أنه يعذر بالسجن ولذلك أمر الله عبدالله بسجن الزانية حتى يتوفاه الموت ويدعى الله على سبيل قبل نزول حب الزنى والتي يأتينا فاحسة من النساء فالسشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت هذا موء من الحفس وثبت عبدالله وسلم أنه حبث في تهمة ما في حديث الخمسة الذي رواها أصحاب السنة من الإمام أحمد اللي بن ماجه وكذلك أيضا حدث الخلفاء الراشدون ونفع ونفع من الحدس النفع أن يوفى إلى مدينة أو إلى مكان بعيد عن أهله عند خوف الفتنة والشر ولذلك نفعه الحجاج حجاج نفعه عمر بن خطاب رضا الله عنه إلى البصرة لما فتن به نساء المدينة فالنفع والحدس نشروع عند وجود الحاجة والمؤتضي بذلك الله تعالى أثابت النظام سبيلت الشيء سقرستا إلى الرجل الذي يخبرك من ظالم المرأة وهو كثير في, في ألقاء المتفرقة هل تتوقع عند كل صلاة أثابت الله هذه المسألة هي الخلاف بين العلماء رحمه مشهور هل القبل يأخذ حكم الدبر في خروج أليه من آل العلم رحمه الله من قال إن خروج فيه من القبل وحكم خروجي من الدبل وهذا من ناحية الحرق النظير بنظيره قوي ولا شك من ناحية الاحتياط أولى ولكن إذا أصلح مع المرأة على وجد يتعذر عليها أو تحصلها من شقة والعنف فحينئذ تكفط حكم المستحاضة كما لو خرج معها الدم استرسل في الاستحاضة ان ستتوقع ان يدخل وقت كل صلاه طلع الباب بعد ذلك الباب بعد ذلك في خروج منها ثم له كان بها صله الرحم من الدبر والله تعالى فاحب نقول احب انها تحافظ لدينها وعبادتها بذلك والله تعالى اصاب من المطلوب التحديد في كل حال كنت ببيع ذهب في دوله انا محل ذهب ثم اشتريت مبلغ هذا القدر من هذا المثل فيه تخصيل. يجوز لك ذلك اذا اشتريت الذهب اذا بعت الذهب الاول القديم وقضبت الثمن وفارقت المحل فاستدبرت المحل وخرجت منه ثم رجعت واشتريت الخطأ الثاني. اما كنت تخرج من المحل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم ومن هو من هنا ينبغي أن تصل البيعتين عن دعو فإذا بيعت الزهد القديم واشتريت زهد الجديد وأنشت نص الدكان وزدت أو نقصت في القيمة فقد اشتريت زهدا بزهد متفاضلين وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه من قال الذهب بالذهب بالفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والنح بالنح مثلا بمثل فدل أنه لابد من المساواة وقال في ذرض السنة فمن زاد أو استزاد فقط أربع فمن دبل ذهب قديم بذهب جديد وأخذ الفرق البائح أو أخذ الفرق المسري فإنه الرجل الذي لعن الله آخره هو موثل وكاتب وشايدين ولا يجوز أن تبيع قديم بجديد إلا إذا كان متناتلين في الوزن دون أي ذيابة هذا في مبادلة الذهب بالجهب لأن في الحقيقة بادلت الذهب القديم بالجديد فلا تأخذ الفضل والذيابة وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه الصحيح لا تأتي حديثها لسعيد رضي الله عنه الصحيح لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثل لمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثل لمثل ولا تشف يعني لا تزيدو بعضها على بعض ولا تديع غائبا منها بناجس هدين لبى النسور والفتر فلا يوجب لك تبادل الذهب بالذهب إللا مثلا لمثل وعلى هذا الذهب القديم بالذهب الجديد يبادل القديم بالجديد إذا كان وضعه ما واحدا عشرين غرام بعشرين غرام مئة غرام بمئة غرام فلو كان احد الزهدين اضيب غراما فهو ربا قال له ابادلت هذه المئة غراما القديمة بهذه المئة الجديدة وتدفع لي فرق جودة الصنعة مثل تفعلهم مئة ريال بثير ريال لجودة الصنعة الجديد او موديل جديد كما يقولون فان هذا ربا ايضا سواء كانت الزيادة من الزهد نفسي مثل ثمانين غرام بمئة غرام او من شيء اجنبي عن الزهد مثلا ان يقول له ابادل الزهد القديم بالجديد واسألك 1000 ريال او 100 ريال او ريال واحد او 1 ريال اي زيادة من جنس الزهد من جنس المبيع من الاثمان او من غيره ما فهي الاذا التي حظم الله ورسوله اما اذا كان لقع البيع مباشرة وقال له ابادل حصل انه اشترى منه البائع القديم ولم يشترك عنه ويشتري له وخرج البائرة و أخذ مقام هاتف 5 أك فخرج من الدكان حتّى يكون الصفقة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم夫 لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أل ما من لم يتفرق فالصفقة الأولى ألا تستطيع المفارقة لأن يكون明ع مرتب و vague فإذا خرج من الدكان ورجع مرتب كاملة 그 say we are from the ان يبرم صفقة ثانية بذهب اغلى او ارخص ولا بأس عليه ذي ذلك ولا حرص الله تعالى عنه السلام عليكم الله وليس في شيء هل من السنة الاكثار من الصيام شهر شعدان السلام الله الصيام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابت الله عليه الصلاة كان يكثر من الصن في شعدان ولكن هذا الصن المراد به المراد به التقوي على الجدادة لان شهر رمضان قبرق فاذا صام من شعبان الفت نفسه الصوم ولذلك من يصوم في شعبان الاثنين والخميس وثلاثة الايام البيض ويصوم من فر الشهر قبل نهاية الشهر فيصوم مثلا يومين او ثلاثة ايام يتقوى واذا دخل عليه رمضان لا تجده يفعب ولا يوجد العناء في اول يوم رمضان بخلاف ما إذا دخل عليه رمضان ولم نسم شيئا من الشعبان فإنك تجده في تعب وعناء وهذا له شر لطيف ذكره العلماء والألم مستنبطا من السنة وأن السنة هيئة العدل للإبادة والولد شرعة السنة من راكبة قبل الفريضة لتهيئ للفريضة وشريعة رقعة المسجد إذا دخل مسجد نسمي رقعتين حتى يتهيئ للفريضة فتنقطع عنه الشواغل وهنا يتهيأ, يتهيأ الجسد سيقوى على العبادة أكثر فأنت إذا تأملت من يصمه شعبان وجاء علي أول يوم من رمضان تجده يقوم بأموره محتادا ولا يكسره الصوم عن فرائه الله ولا يكسره عن مصالحه وتجده مؤمنا قويا ما عنده بعض ولكن إذا صام أول يوم من رمضان ولم يصم من قبل تجده إما منهكا او معه صداع او يجد اثرها للعبادة لانها فاجأت ومنها شرع الصوم في شعدان وانظر الى حكم الشريعة ان فتح الزباد التقوي عن العبادة ما لم يؤدي ذلك الى ضياء الحق فمن كان الصوم في شعدان يضعفه في رمضان فانها لا يصوم بعد ملتفى الشعدان ومن وما جاء الناهي في حديث العلاء وظلعني هذا الفقه أن الإنسان يعرف موارد النصوص ومقاصدها وينظر الصلاة لها مثيل أي الصوم له مثيل الصوم عبادة بدنية محلة والصلاة عبادة بدنية محلة فهو جبن الشرع في الصلاة يهيى الإنسان للأكمل حتى في النوافل ليس هذا خاص بالصلاة النوافل صح على النبي صلى الله عليه وسلم أنه استفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين وكان يصلي عليه الصلاة والسلام في أطول الطوال فيقع البقرة والنساء والمائدة في رفعة واحدة فصل الركعتين الخفيفتين لأن هاتين من المجرد أنه إذا استفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين سهل عليه طول القيام بعد ذلك ولكنه إذا مداشر دخل الركعتين الطويلتين كمين نفسه أطلعه ومن هنا قالوا تهيئ العبادة بالأقل والألعف فصوم النابلة ألعف من الفريضة وأما حديث العلاء فالمقصود به من كان يضعفه يعني وجدنا شخصا يصوم في شعبان يعني مثل كبير السن لا يستطيع أن يصوم بالمضاق إلا بقوة وجهد فإنه إذا صان شعبان ضعف عن رمضان والرب مضطر وذلك للفطر فحين إذن نقول له لا تصوم بعدما شعبان وننهي عن الصوم بعد انتصر شعبان انتصر شعبان فلا تصوم وهذا على من يجهده مثل قول هنا ليس من دل الصيام في السفر وقد قال في الصحيح أنا لما فعله الصحابي وقال يا رسول الله اني اطيق الصوم في السفر قال انشئت فصوم وانشئت فأفضل فهذا الزقن نجمع المصوص وننظر في دلالته وننظر في مقصود الشرق فلا نحرم على الناس الصوم في شعبان وهناك على مصرعيح التوازيح فضى الله عز وجل في رمضان ولكن نقول ان الاصل ان الانسان يتقوى بالناثل على الفريضة والدليل على انه يجوز الصوم من بعد انتصر شعبان ان حديث العلاء هو اقوى ما قل فيه ان حسن اذا انتصر شعبان فلا تصومه هذا الحديث اقوى ما قل فيه ان حسن وحديث ابن عمر الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان يصوم يومين أو يومين إلا رجلاً كان يصوم صوم فليصوم هل قد صحيحين حديث ثابت لا غبر عليه أجاهز قال لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين فمعنى ذلك من لو تقدم رمضان بثلاثة أيام اربعة أيام لا حرف لمن الذي نرعى اليوم اليومين فدخل من تصفر تحت هذا الأصل الصحيح العام فنقول بالصوم بعد من تصف رمضان لمن يتقوى بذلك على صوم الفريضة ونمنع من صومين من يضعف عن صوم الفريضة وبهذا تعطي كل لحق حق وحقق من صور الشرع والنظر إلى معاني الأدلة والشنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى عزم صبيلة الشيخ هل الساحة المسجد تأخذ حكم المسجد وبالسألة هل يجوز البيع فيها عند لا الله الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير صلق الله وعلى آله وصحبه وما بعد أظن أمان المسجد يعني وراءه الساحات التي تحيط المسجد إذا كان السؤال من أسجدنا الساحات التي تحيط المسجد أمى صورتين الصورة الأولى أن تكون مغلقة يعني عليها صور مثل الساحات المسجد النبوي عليها سوء وهي ساحة خارجة عن الدناء فهذا اختار <تصفيق> العلماء وحن ملطائفا من العلم واحد الوجهين عند الفنادلة فحن الله أنها من المسجد وتأخذ فكر من المسجد ولذلك لا يوجد سيرضيء ولا يبطل الاعتكاف والخروج إليها وينبغي المعتكد أن يحتاط مع هذا يحتاط لكن خرب فإن هذا لا ينقض اعتكافه أما إذا كانت الساحة التي تحيث بالنفس لا صورة عليها ولا تحفظ ولا تصام فجمهور العلماء لأنها لا تأخذ حكم المسجد وأنه يجوز فيها البيت بشرط أن لا يشوش عن المصردين ويجوز فيها الجلوس وتأخذ حكم الأرض ما لم يحدث منها ظرر مثل أن في فيها الباع ويسرون أصواتهم على وجه شوش أنا المصنين في صلاتهم الله تعالى أعلم أصابت أنه الضرير بالشيخ يقول استأل منا ممن صلّوا به الباع الكرام الدنيا في حتى أن بعضهم يعطلوا صفقات وغير للشراء في بلوث الله تعالى فما هو التوجيه بكل جناولهم قال المسلم أن يتق الله عز وجل في قوة الله وأن يحفظ وصية الله في كتاب الله فإن الله عز وجل وصى عباده المؤمنين أن يفعوا بيوته فقال في بيوت أدنى الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له في هذا الغدو والآصال رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عملك الله وعقام الصناع وإذا الزكاة يخافون يوما تتقنب فيه القلوب والأبصار فمن يؤمن بالله واليوم الآخر يحفظ حرمة المسجد ولذلك لما رأى عمر رضي الله عنه من جلس المسجد وتحدث في أمور الدنيا قال رضي الله عنه يا هذا إن المسجد إن هذا سوق الآخرة فإذا أردت سوق الدنيا فخرج إلى البقيح بجوار البقيح كان محل يتبايع فيه فقل له خرج إلى ذلك المحل إذا أردت أن تتكلف الدنيا أما هنا فإنها السوق الآخر فعلى المسلم أن يتق الله عز وجل في قوة الله وقد أجرع العلماء رحمه الله على تحريم بيع المسجد قال لن المسجد حرمة ولا يجوز أن تنتهك هذه الحرمة بالبيع والشراء داخل المسجد أو إضاعة الأوقات في أحاديث الدنيا يجوز أن يتحدث الإنسان بحديث الدنيا داخل المسجد في حدود ولكن لا يتوسع ولذلك السبب عبد الله صلى الله عليه وسلم كما هو صحيح أنه كان يصل الفجر فيجب أن يحلط به الصحابة فيتحدثون بما كانوا يفعلونه في الجاهلية فيضحكون ويتبسموا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يعني. ولكن هذا بقدر وفي حدود ما من يصل إلى درجة تنتهى في حرمة المسجد أو يكون الذي يجلسون هذه الحلق وأثرون على حلق هي آخر وأولى من حلق العلم ونحو ذلك فنوصي هؤلاء أن الله عز وجل لأن يخاف الله سبحانه وتعالى في برعاية هذه الخرمة بيوت الله عز وجل وأن يحرصوا على استمتاد الوقت في ذكر الله عز وجل يتصور الإنسان وهو داخل المسجد إذا كان مسجداً مفضلاً كمكة, كمسجد الكعبة أو مسجد النبي شينما يدخل يتصور أنه إلا أن يخرج فائزاً بكجارته أو يخرج عن عيال بالله يتصور أنه إذا دخل منافس لغيره راجيا لرحمة ربه وكأن لسان حاله يقول اللهم لا تجعلني أشقى هؤلاء كل ما دخلتهم نصي ينكسر قلبك لله عز وجل وقل يا رب لا تتعلمي محرومة يا رب لا تنمعني سير ما عندك بشكل ما عندي كأن لسان حالك خاف أن تسقط مكانتك عند الله سبحانه وتعالى المحروم من فرم ليس بين الله ودين عبادي حسب ولا نسب ولا واسطة فإنه سبحانه وتعالى السميع المجيد الحسيد الرقيب الذي أعطى كل ذي حق حقه فضلا منه سبحانه وكرمه فإذا جئ تنظر إلى أنك في امتحان تحرص على أن الله من خيرا فتتمنى أن تكون أشبق الناس إلى الصحة الأول وأشبق الناس إلى عمارة هذا الجزء من الأرض أن نستحق للعبادة أن تعمروا بذكاء لاعص وغزون خاصة الذين يكونوا في الاعتكاة ويكونوا من طلاب العلم والمضرزين والناس الذين ينجسون في الصفوف الأول إذا جلس الصفوف الأول ومد رجلي ليضحق مع هذا وينزح مع هذا صار قدوة سيئة وشان المكان الذي يجلس فيه ولكن إذا جلس خاصعا متخشعا متذللا لربه متذرعا كثر القلوب من الناس من يدعو بسمته وذليه قبل أن يتكلم من الناس الذين هو رحمة من النظر إليه يتذكر إلى رآه الآخرة ويتذكر حرمات الدين ويتذكر حتى حرمة المكان الذي يصل فيه ولقد كنا في صغر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نرى بعض المعتكفين والله إلى الآن لازلت أرى بعض العباد الصالحين الأخيار الذين كانوا يعتكفون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كنت أراهم في في محافظتهم وعددهم وخصوصهم وثمتهم ودلهم ما يتزال صغرهم منقوشة على صدر في قلبه إلنا وكل ما أردت أن أتكذل تمثل أنظر إلى كتن مناهج العديد الفريم الرجل منهم يخرج حريصا على الصمت حريصا على ذكر الله عز وجل يلهج بالذكر الله وأقسم بالله إن الرجل لا يخرج كأنك ترى في وجه من نور هذه هي المناظر الكريمة الرجل إذا جلس في المسجد وراء حرمة المسجد قد يكون قدوة لأولاده وقد يكون قدوة لأبناء المسلمين فإذا رأى أبناء المسلمين كباره يحرصون على الأدب في دولة الله حفظوا حرمة المساجد وحفظوا هذتها وحفظه مكانتها والأكس بالأكس كذلك أيضا يمر الإنسان المستشعف إذا دخل المسجد أنه أشعد الناس عند الله عز وجل حظا وخضرا إذا خشع قلبه وأناد إلى الله بالذكر والشكر وربما دخل إلى المسجد سابقا لغوله ففتح الله عليه بعد رحمة الله ويأذب بعده آخر ربما تصدق إلى فريضا من فرائض الله في بيت نبوة الله عز وجل يظر الله لك بمنود لم يخيل لك أنها تغفر من يدريك فضل الله عظيم فأجم يقتر دمعة من عين تغفر بها ذنوب عمره وامرأة ضغي زانية تسقي شربة ماء تغفر ذنوب الأمر فالرب كريم فهذه سوق الآخر سوق الذكر والشكر أيضا كذلك من يحيلها استشعار في المسجد إذا كان يستشعر فرمة المسجد في الدخول يستشعر عند الخروج ويقول ماذا أخذك من هذا المسجد فإذا جاء يخرج ووجد أن وقته كله ضاع في القلب والقال والترهات والكلينات الضائعة التي لا يجني منها خيرا فضغى عن الغيبة والنميمة والعياذ بالله إذا كان قد وقع فيها فإنه يبكي على نفسه وينبض حبله عند ربه فعلى الإنسان أن يستشعر هذه الأمور المهمة والأصول التي لا يمكن أن يصح حاله إلا بمراحاتها فإن المساجر أمرها عظيم. عظيمة وحرمتها عظيمة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من فنعتموه ينشد ظالته بالنسجد فقولوا لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا تعظيما لحرمة النسجد وألينا دائما أن نحرص عن الأسواب التي تعين على كشف الله في النسجد أولها أن الإنسان إذا دخل له لسانه بذكر الله عز وجل ولذلك شرع له الله يصلي على مبي الله صلى الله عليه وسلم وأن يدعو ربه وعند دخول المسجد أن يفتح أن يهو أبواب فما معنى هذا معنى أنه يتخوض برحمة الله عز وجل يتخوض ولدائك طول أن تدخل مسجدا وأنت بخضور قلب وخشول إلا خرصت برحمة أو رحمة أجلد هذا لم تدخل مسجدا وأنت خاشع القلب إلا خرصت برحمة أو رحمة في المساجد خلق الذكر ولذلك كم من مجلس ذكر قمت منه وقد غيرت حالك وأصلحت ما بينك وبين الله فأصلح الله مآلة وكم من مجلس ذكر جلسته بالمسجر وكم من خطبة حضرتها يوم الجمعة فغيرت حياتك وكم من تلمات من طيبات من إمام ناصح بعد حريضة من فرائد الله دخلت إلى القلوب فأصلحت ما بينها وبين الله وما بينها وبين عباد الله هنا هنا تنزل الرحمات وهنا تقفر الدنوب والسيئات وهنا طفاء الدرجات هنا كان يسرر الصالحون هنا كان الشخص المؤمن تبيق به الدنيا فإذا دخل أبواب النصر تولد عنه الهموم والغموم كلها كان المؤمنون يوم كانوا المؤمنون عوم كامل إذا دخل بيوت الله نصر الدنيا وما فيها في بلوت عزي الله أن ترفع وصف الله أهلا إجعل الله تليه تجارة ولا بيهن عن ذكر الله وإقام الصلاة كان الرجل إذا دخل المسجد نسيه موما حتى لربما كان مكروضا في أهله وماله وولده ينسى فرضه كله بلا وضعت قدمه بيت الله عز وجل من البرتات والخيرات التي جعلها الله في هذه المنازل مناجد الرحمة تقول وأنت تدخل باب المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك وانت داخل داب المسجد فمعنى ما معناه معناه ان هذا المسجد يحل الرحمة وليست رحمة ماذا قل الله افتح لي أبوال فأبوال الرحمة كثيرة باب العلم باب العمل فقل ربما تدخل النسجد فترى رجلا يخشى في قراءته بالقرآن فتتعلم الخصوح في الصلاة ولربما ترى رجلا ساجد يديه السجير فتغار على نفسك وتمدد حبك وتتمنى امك مثله فتخرج برحمة وهي طاع من الطاعات أو خير أو بر أمان صالح فهذه كلها من الفضائل التي جعلها الله في جوته وما على المسلم أن يبحث عن الأسلاب التي تهيئ لهذه الفضائل والنظر للقدرة الكاملة والنقطة الأخيرة أن نضر الناس بيهم وحرمهم من كثير من خيرات المساجد للغروف فإن الإنسان لربما دخل المسجد وكأنه يظن أنه أفضل من في المسجد وما من رجل يدخل مسجدا أو منزل من يرا نسله اعلى القوم لا خرج وقد يضعا الله أبناه والعكس وما من النسان يدخل الى مكانه وغيرا أنه أحهر قوم ما أنقص الا رفع الله قدرهم وكمن نعصا وجبر كسرة قال بعض الشيخ والله هنجلست مجلسا أرى نس في اعلى القوم ان خرجت وأنا اقناهم ولا جلست مجلسا أرى نس في ادنى القوم ان لا خرجت وأنا اعلاهم فإلى خلق النسجد لهذا الشعور أن تستشعر أنك أشطر الناس لما رحمه الله وأولى الناس بالانكشاء وأحق من ينتشر بين يدي الله ولو كنت طالب علم ولو كنت عالما ولو كنت من أشرح الناس حتى كان العلماء والفضلاء على علو قدرهم ومكانة يتوضعون في بوة الله عن ذو كان الوالد رحمه الله وقال له معطي كرسه من نسجي هل أنا وحدي في النسجي رحمه الله برحمه الله واشي أنا حتى أعطى كرسياً أفضلوا على الناس في بيت الله هذا مما كان رحمه الله من شدة ورعهم من يتعالى على الناس النسي كان العلماء والفدراء والصالحون على هذا من السمت والدلة المحاضرة على الحرم حي كل والرسية الأخيرة منوصل كل من يحضر هذا البيت في بوت الله عز وجل. أن ينزه بيت الله عمال عليه وأن يحرص على الكمالات إن إذا صلى بجواء أحد يؤلم أو يتعلم منه أو بالله عز وجل ولو تسلم على أخيه وتقول يا أخي أوصيك ونسيك تقوى الله الذي لا إله غيره ونرد سماه أو ترانا قد أخلى بسن أو طاعة تذكره بها وعندها تخرج برحماك وضاقيات صالحات وأجون ونفرماك جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل وأحسن لنا من عاقبة للحياة والنماء انه هو ميزالك خاطر الارض والثمرات واخر دعوانا ان الحمد لله رب الله